افسحر هذا ام انتم لا تبصرون افسحر هذا لا تبصرون اسلموا فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم ما تجزون ما كنتم تعملون انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم ان المتقين في جنات ونعيم فاتهين بما ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم آتين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون قلوا واشربوا مُتَّكِئِينَ على سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ما كسب رهين كل امرئ بما كتبه و امددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون امددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأساً لهم فيها ولا تأثيم فَوَارِئِمَ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ فَيَخُفُّ وَارِئِمَ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بعضهم على بعض قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا قَرِيبٌ نَدْعُوهُ إِنَّهُ أَمِينٌ قَرِيبٌ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فما أنت بنعمة ربك أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ غَيْبًا مَنُونْ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ غَيْبًا مَنُونْ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ